تأتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وملك كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ندى تث. ست من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضلل الله الظالمين.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 قُل لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً وَيُنفِقُ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلَ أَيِّ يَأْتِيهِمْ يا يوم لا بيع فيه ولا خلال، الله الذي خلق السماوات والأرض وأزل من السماء ما فأخرج به.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 خَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ